بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي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 فَالْعَظِيمُ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون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 ويقول الذين كفروا لولا أنذل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا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 إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 بِأَسَلْ مِهَادٍ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إلَيْك مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يوفون بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا ينقضون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 أَرْزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ جنات يَدْخُلُونَ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 يقول الذين كفروا لولا سَلَّكَ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتَّلُوا عَلَيْهِمْ لِتَتَّلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إله إلا هو عليه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 فَفَرُو تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحْلُقَرِبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ وَلَقَدْ أَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِنِّي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 بال الأرض أم باهم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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا لَنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ